have yeah. Yeah ومن يطيع الله ورسوله فقد تراز برزا عظيما. أما بعد فإن أصدق كتاب الله. وخير الهديئة لمحمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها. وكل محدثة بدعة. وكل بدعة ضرارة. I ثم لا أعملون. ويقول الله جل وعلا الذين إن في الأرض أقاموا صلاة أقاموا الصلاة وآتوا الزبتات وآناوا بالمعروف ونهوا عن المتق ولله آقبة للأمور ويقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا ابتقوا الله ابتقوا الله فَذَٰلِكَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ان الشكر من الاعمال وكثير من الناس من يظن ان الشكر مجرد القول باللسان ولكن الله جل وعلا يقول واعملوا الداوود دا شكرا ويقول سليمان عليه السلام هذا من فضل ربي بيد الوهن اشكر ام أكبر. والشكر سبب للزياده النعم وثبوتها يقول الله جل وعلا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَفَرْتُمْ لَأَذِيدًا لَكُمْ وَلَقَدْ حَذَّرْنَا اللَّهُ جَلَّ وَعَلَى مِنْ بَحْسِهِ الَّذِي لَا قُرْضٍ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ فيقول الله سبحانه وتعالى ويحذركم الله نفسه ويقول جل وعلا وَالَّهُ الاخره فسببه الذنوب والمعاصي يقول الله جل وعلا وما اسابتكم من مصيبه فلما تذكر ايديكم ويعفو عن كثير. ويقول ربنا تبارك وتعالى اولم ما اسابتكم مصيبه قد اصبب مثلها قلتم ان هذا قل هو من عند انخرط الا إن الله from the baba al الذي أخرج الأبوين من الجنة داراً للذة والسرور إلى دار الدعب والهز والشروع ومن الذي طعد أجلساً الملكوت السماوة والأرض ومن الذي أغرق قوم نوحي حتى على الماء على رقوس الجبال ومن الذي صلت الريح على قومه فقر القوم فيها فرعا كأنهم أعجاز نخب قاوية ومن الذي أرسلت صلحة على القول صالح حتى قطعت قروبهم في أجراتهم ومن الذي رفع قولهم إلى السماء وقلب عليه القرىهم التي كانوا فيها آمنين وأتبعهم بعد ذلك حجارة من سجير ومن الذي شمع على قول شعير رجرة من تحتهم وصلحة من فرقهم حتى ومن الذي أغرق قومة العرب فجعل أجزامهم للغرق وأرواحهم للحرق ومن الذي ضعف على بني إسرائيل قوما أولي بأس جديد وجاثوا خلال الديار فقتلوا الرجال وسبوا النساء والأولاد ثم بعثوا عليهم ضرة ثانية فتبروا ما على تجديرا ومن الذي صلت عليهم أنواع العقوبات من القتل والسجي وقراب البلاد وجور الملوك ومس أفدائهم إلى قردة, قرده وخنازير ومسر قلوبهم فهي فالعشارة قاسية عن أوامر الله جل وعلا وبعد ذلك كله يقول الله جل وعلا ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة والإعراض عما جاءت به رسول الله عليهم الصلاة والسلام فكل من فعلت لهم وعاص الله وقال فأمره ونهله حل بهم من العذاب مثل ما حل بهذه الأقوام يقول الله جل وعلا أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبرهم كارهم اشد منهم قوه واتارا في الارض يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه إذا ظهر الزنا في قرية أذن الله عز وجل بهلاتها وعنكم رب الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال كنت عاشر عشرة من المهاجرين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل علينا بوجهه وقال يا معشر المهاجرين انصر الرسول اعوذ بالله ان تدركوهم وذكر منها صلى الله عليه وسلم انه ما ظهرت الفاحشه في, في قوم الا بالذلوب الطوائل والالجاج التي لم تكن في اسلافهم التي في اسان في أسلافهم. فصدق صلى الله عليه وسلم وصدق من لا ينطق عن الهوى فإننا نرى ونشاهد أنواعاً من الأمراض والأوجاع التي أعجبت جميع الأطباء ولعل إلاجها لا يكون إلا بكثير فواحش وهجر معاصي وإن من أعظم الأسباب انتشار الفواحش ترك كثير من الأولياء لتربية أبنائهم على طاعة الله جل وعلا وتركهم لأمرهم بالمعروف ونهرهم عن المنكر فَلَّا هَمَّ لَهُمْ إِلَّا فِي إِنْفَاعِ الْأَمْوَالِ عَلَيْهِمْ وَتَنْفِيَةِ رَغَبَاتِهِمْ دُونَ النَّظَرِ إِلَى فيا عباد الله إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم الواجبات وأهم المهمات يقول الله جل وعلا فُنْتُمْ خير أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تأمرون بالمعروف وتنهون وتؤمنون بالله ويقول الله جل وعلا لعين الذين يكرروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بمريم ذلك بما عصوا وكانوا يحتدون كانوا لا يتناهون عن مندر فعلوه لبعث ما كانوا يعمل لبعث ما كانوا يبعرون ويقول الله جل وعلا وفي did I give in وإنما السفير هو الذي لا يخسر التصرف والذي لا يفرق بين الحق والباطل والذي لا يفرق بين مصلحته وبين صالح من من طالحه والأبناء والأولاد الصغار هم أولى الناس بهذا الإسم وهم أولى الناس بالرعاية وهم أولى الناس بالترضية على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما نراه ونشاهده في المدارس والمعاهد والجامعات إنما هو الشيء من قنوب وذلك المتبهد للآباء والأولياء فعليكم عباد الله بالقيام لحق القيام على باسترعام الله تبارك وتعالى عليه من تربية أبنائكم على الخوف من معصية الله جل وعلا فإننا كلنا لا نشق أن هذه التربية تربية سيئة لا تليق بأهل الإسلام ولا تليق بشباب الإسلام ولا تليق ببنات الإسلام فإننا والله نمر بجانب المعاهد فنسمع من الكلام البديء ما لا يستطيع الرجل العاقل على النفط به أين الآباء وأين الأولياء أين أثناء صغار أبناء صغار لا يتجارس الواحد منهم هو الخمس والست سنوات وهو يتكلم بكلام كلام بذيء بل سمعت منهم من يسب الله جل وعلا وأبوه يسمع وهو لا ينهاه عن ذلك أين من أين, أين الآباء وأين الأولياء وهل هم غافلون عن عذاب الله جل وعلا وعن محاسبة الله كبارك وتعالى لهم يوم القيامة وقافلون عن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته كلكم مسؤول عن رعيته سوف تسأل يا عبد الله إذا كنت لا تستطيع طربية أبنائك وبناتك فلماذا تتسرش ولماذا تكون سبباً في هذه هذه الرعية وتكون سبباً في هلاك هؤلاء الأبناء حتى قول نار جهنم وتكون أنت معه يوم القيامة نسأل الله جل وعلا أن يعيدنا وإياكم من نار جهنم وأن يعيدنا وإياكم من التطريق والتقصير أقول قول هذا وأستغفر الله العظيم ولكن ما استغفروه إنه هو العظيم الرحيم الحمد لله الذي أرسل Lijubhjirahu ala djene klih wa tata bi Allahi shahriya Wa shahadu anna ilaha illa Allah Wohjahu, la shalika lahu, ibarara bih, وخيرهم من عباد الله الصالحين وبينما نحن به الآن وجد الفرق عظيما والبون شاسعا فهم في السماء رفحة وعزة ونحن في الحضير بسقوطا وذلتا فما الذي رفعهم وهرط بنا وما الذي أعزه وأذلنا هم أعملوا فدخل الإيمان في قلوبهم وجران عدم في يحملون أنوار التوحيد فيفددون بها ظلمات الشرك ويحملون أنوار الصعب فيفددون بها ظلمات المعارض وتغذب ملكنا وباع عزنا وتبرت معاصينا وانتشرت فراحشنا وقلت طاعاتنا ولا يمكن لنا أن نعود إلى ثابت عهدنا وغادر مجدنا إلا بالرجوع إلى ما كان عليه سلفنا فنحن أمة لا تصلح إلا بما فرح به أولها ولا يمكن لنا إلا بالإعتناء بترضية أبنائنا إلا بالإعتناء بترضية أبنائنا ترضية سليمة على طريقة صحيحة من القرآن والسنة وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم إني تارث في ضراء إن تمستتم بهما لم تظلوا بعد أبدا كتاب الله وسنة اللهم يقبر عليه الله بالامين اللهم على ابائنا واجدادنا وامهاتنا اللهم تدع على ابائنا وامهاتنا واجدادنا الله الى كتابك وسنة نبيك يا رب العالمين اللهم عذينا الى توحينك يا رب العالمين اللهم عذينا الى طاعتك وعبادتك يا رب العالمين اللهم عذينا الى الاتمار لاملك يا رب العالمين الله رجboro علمنا انت الجواد الكريم وتبعىiggly الرحيم. وارحمنا في الدنيا والآخرة يا أكرم الأكرمين. اللهم تب علينا وانصرنا على أعداء الدين. اللهم تب علينا وربقنا إلى العمل المرضاك يا رب العالمين. اللهم انصرنا بالقرآن. في كل مكان رحيم اللهم احفظ اعراض المسلمين في كل مكان رحيم اللهم اصرف عنا بلوه بنا كبرها وذرها كانت الجراب الكريم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين